كتاب النكاح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ماشر الشباب من استطامكم البات فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع عليه من الصوم فإنه له وجاء وعن آس مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا يكون لحم وقال بعضهم لا ينام ولا فراش فحمد الله أثنى عليه وقال ما بال من قال كذا وكذا لكني أصلي وأنام وصوم وأفطر وأتثوج النساء فمراء ما سنتي فليس مني وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن أم حبيبة من تابي سفيان أنها قالت يا رسول الله <تصفيق> إنك أختي ابنة أبي سفيان فقال وتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخرية وأحب, وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلني. قالت فإننا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إن لابنة أخي من رضاء أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي أبناتكن ولا أخواتكن قال عروا ثويبة مولاة الله بلابن كان أبو لابن أعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات مولابن ولي وبعض علي بشره قال له ماذا لقيت قال ابو العايل لما القواعدكم خيرون غيرهم نسقوا في هذه بعتاء بعتاقه الحبة الحيبه حاره بكس وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجب المراه امتي ولا بها المراه وخالتها وعن عقبه بن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله, الله, الله, الله عليه وسلم إن حق شرته تهمي مساله في وعن ابن عمر رضي الله عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار هو الشغار وأن يزوج رجل أبنة ولا أن يزوج أبنة وليس بينهما الصداق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلمنا أن نكاه المتعة يوم خيبر وعن بحوم الحوم للآلية وعن نبي رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكو لئي معتاة السمر ولا لبك معتاة السادة قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت وعنا جري الله وانا قالت جاءت امراه لرفاهه القرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاهه القرضي فتطلقني سبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبه الثوب معه مثل هدبه الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدنا ان ترجعي الى رفاهه لا حتى تذوق عسيلة ولا عسيلتك قالت وهو بك عنده وخادم سعيد بالباب ينتظر أن يذى له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما جربه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسلم عليك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على السيب يقام عند سبعا وقسم وإذا تزوج السيب البكر يقام عندها ثم قسم قال ابو قيله ابو نشيء قلت اننا سنرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن احدهم إذا ورد ياتي قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رسقتنا فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا وعن عبد ابن رضي الله عنه الله الله عليه قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الصور يا رسول الله يا فرأيت الحم وقال الحم الموت ولمسلم عن أبي الطائر عن ابن وابن قال سمعت ليس يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقالب الزوج ابن العم ونحوه باب الصداق وعن بن مينالك رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى صبية المجاليات قا صداقا وعن آس وعن سالم سالم سالم رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى مرات فقالت إني وأبى نفسي لك فقال مطولا فقال يا رسول الله زوجني زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا زاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أركه إن أعطيت أجست ولا إذا رأىك فالتمس شيئا قال ماجد قال التمس ولو خاتم من حين فالتمس فلما جد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما ماك من القرآن وأن أسلت معكم رضي الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعلي رجل زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي فقال يا رسول الله تزمج ثمرا قال ما صدقتها قال وسنات من ذاب قال فبارك الله لك أول ولو بشاء